والمطرب اللي بيقولش موال مش مطرب تسمعوا الموان من الاستاذ جمال ولا من الاستاذ محمد من الاثنين ماشي, ماشي, ماشي, ماشي انا بارشح محمد عساف لا محمد عساف انا بشوف حالي فيه فنحيي كل محمد عساف اتنين واربع سنة مروا علينا شوفنا الوين دقنا المن ومنحنينا احنا العمار احن رجال ابو big Kyllä, <Siblick noise> <SITUitta> <SESSor> <She>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 الجلوله فيها حكايه مشوار مشوار عند الحق يخلي العالم واضحه عند الحق تخلي العالم واضحه علم لونه وغني Kiitos Ruhut yhally. عللولو دح فيها غنى عتاب فيها عل الكفري عل لولو دح فيها غنى عتاب فيها وزل كتب حنيه جبر عتاب ودحية أي أي, أي مسألة خيال جميع, جميع للفنانين الأستاذ يعني أشكر, أشكر, أشكر الأستاذ نايف أبو عياش